جلس على اليسرى ونصب اليمنى اي رفعها وبنفض ان اقبل ابي صدر اليمنى على قبلته صدرها يعني رؤوس اصابعها التورك و التشاخذ الثاني الدليل هو حديث ابي حنيف الذين ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما روى هذا التورك إلا أبو حميد يقول إذا كانت السيدة التي بها التفريق يعني الجلسة الصواب يعني أن المراد الجلسة إذا كانت الجلسة يعني جلوس التشهد في هذه النصة إذا كانت السيدة الصواب الجلسة التي بها التشهد اخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته يعني اخرج رجليه عن الياس اليمين فرجله اليمنى تبقى مصوبه ورجله اليسرى تكون تحتها أي تحت رجله اليمنى مفروشه ويجلس على الأرض ولعل هذا يظهر إذا كان هناك متسع أما إذا كانوا تراثين في الصفوف فقد لا يتأثر لأنه إذا تؤرك هذا وهذا وهذا وهذا تضايق كل منهم يخرج رجله إلى جهة الآخر فيصل بذلك مضايقة فإذا كان هناك مضايقة فانه يجلس مفترشا اي ان هذه الروايه الاكثر ما ذكر التوبه كان ابو حميد فمن السنن اذا جلس بين السيدتين وضع يده على فاخذه مبسوطتين كل يد مبسوطه مضمومه الاصابع يعني لا يفرقها كل يد على ركبه مظلومه الأصابع هكذا جلسته بين السيدتين وهكذا بالتشاهدين يبقى كل يد على فخذ وله ان يقدم الى ان تكون على طرف الركبه اذكر انه بالتشاهد الاخير يقضر اثنين يقفض من اليومنا الخنصر والبنصر ويحلق باثنين الإبهام والبسطر يجعلهن كآية الحلقه ويشير بسبابتها أبالسبابة يشير بها عند ذكر الله قيل انه يشير بها عند الذكر إذا قالت التحيات لله حركها وإذا قالوا رحمة الله أو وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد أعاكد أبي حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسه الصلاة وضع يديه على فخذيه على ركبته قوله على ركبتيه يعني كأنه كأن اليد تكون مقاربة للرقبة وإن في الأصل ان أكثرها على الفخر رؤوس الأصابع على الركبه على ركبتين رفع إصبعه اليمنى التي تلل إبها تسمى السبابة أدعى بها ظاهر هذا أنه يحركها عند الدعاء إذا قال السلام أدعى عليك السلام علينا دعا اللهم صل دعا اللهم بارك دعا اللهم اني اعوذ بك دعا يرفعها إذا دعا أو يرفعها عند ذكر الله في هذه وائل يقول قبلة سنتين من أصابه الخنصر والبنصر وحلك حلقة يعني بأصبعين ورفع السبابة ورفع السبابة يحركها وظاهر أنها لا يرفعها مركزة ولكنها يحركها مهنية يقرأتها يحركها يدعو بها يعني يظهر أنه يحركها عند الدعاء وعند ذكر هذا ما يتعلق بالصلاة بعد ذلك السلام السلام يكون بألاف السلام عليكم ورحمة الله يلتفت يمينا بالتسليمة الأولى وشمالا بالتسليمة الثانية ينوي بهذا السلام بهذا الالتفات الخروج من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريم التسبيح وتحليل التسليم أبان ويبحي الخروج من الصلاة. ذكرنا أن التسليمتين عندنا ركن. وعند بعض العلماء يكفي واحدة الشافعية فعند الحنفيه كلها سنة ليس ما... ليست عجبة ألو خرج بدون سلاما ألا أكفى ولما جاء الهديث انه قال أصلك كما رأيتم أن يصلي فهدل على كان يلتب في التوارد ستين تفضيل الشمال يعني إن التباتة التبات التبات الأخيرة علوى وجهه أكثر إلى أن يروا صفحة وجهه جاء أبي عديد بن سعد عامر بن سعد بن أبي الطاس عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله مم. إثاله حتى يرى بياضه خده يقول رأيته يسلم فيلتفت عن يمينه وعن شماله حتى نرى بها بقده اذا التفت هكذا عند احمد ومسلم يقول فان لم ينوي به الخروج من الصلاه لم تبطل يعني سلم ولم ينوي بها الخروج من الصلاه فهل تبطل نرى أنها لا تبطل وأنه يخرج هو علم ينوي فعين نوى الرد على الملكين أو على من ما بس بأس إذا قال مثلا السلام عليكم ورحمة الله ونوى السلام على الملائكة أو السلام على الذين عن يمين ثم التبات وقال السلام عليكم ورحمة الله ونوى بذلك السلام على الملكين او السلام على الذين عنده انوى بذلك السلام على من معه افلا بس يعني انك اذا سلمت اما ان تنوي الخروج اتنوي به الخروج من الصلاة افلا ذلك وانا تنوي الخروج ولكن ان السلام على من معك من هنا ومن هنا هذا ذلك في حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد السلام على الامام ان نرد على الامام ان يسلم على بعض اذا قال الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فان كل واحد منا نسلم ونقول السلام عليكم ورحمه الله هكذا فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلّي اتّصاله على الفاتحة لمخالفته السنة وتكرارها لأنه لم ينقل وخروج من خلاف وخروج من خلاف من أبطلها به لأنها ركن والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه أحمد والبخاري ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرص وتغمض عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهودي وما ومظنة النوم وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث ألف رضي الله تعالى عنه مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب متفق عليه والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والتخصر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه هكذا هذه مكروفات أفعال تكره في الصلاة ولكنها لا تبطلها بل تنقصها فمنها الاتصار عن الفاتحة يعني يكره الفاتحة من يركع الجهرية أو الشرية الجهرية آكت. يعني يعني ان المعتاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بعد الفاتحه ولا يقتصر عليها من المكروهات تكرار الفاتحه لا يقراها الا مره هناك من يبطل الصلاتين يقرا الفاتحه مرتين الفاتحه ركن ولا يكررها من المكروهات الالتفات الالتفات بالوجه أما الالتفات بالجسم كله فإنه يبطلها فأما الالتفات بوجه يمنة أو يسرة فإنه ينقصها تقول عائش رضي الله عنها سعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال فهو اختلاس يختلط الشيطان من صلاة الأبد الاختلاس السرقة بخبية يعني يأخذ من صلاة الأبد حتى ينقص أجره ينقص أجره لديه الصلاة يوحي اليه وينسس اليه حتى يلتفت تارة يلتفت بوجهه وتارة يلتفت ببصره عند الى بأس أورد في ذلك احاديث أبن ذلك حديث الثاني بن الحمضلية قال ثوب بالصلاة ثوب بها يعني أقيمت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتبت الى الشعب يلتبت إلى شعب أكانت أن أرسل فيه فالسا يحرس أريتني بخبر حج عليه الثبات فينظر إلى ذلك الشعب الذي عن يمينه وعن شماله هذا ذلك على ما يجوز على الثبات ولكن لا يكون دائما لا يكون كثيرة كذلك ذلك أيضا في حديث في الحديث الذي في السنن قصة يحيى بن ذكرية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال عليه أن يأمر قومه بخمس فجمعهم وقال وآمركم بالصلاة فإذا صلنا أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه إلى الأبد فإذا التفت أعرض عنه فدل ذلك على أنه ينقص الصلاة كذلك من المكرهات يتغمض عينيه يقول إن هذا فعل اليهود ولأنه إذا غمض قد يغلبه النعاس ولكن قد يقول بعضا أنني إذا فتحت عينيه نظرت باتوا إلى ما يشغلني فأغمض عيني حتى يكون أجمع لقلبي هذا كله ولكن الاحتمال على على النص هو الاولى ورد على صلى الله عليه وسلم أن أنتغمض عيني في الصلاة على غير حاجة. كذلك ان يجعل قدمه شيئا يشغله يشغله الى فكر فلا يحمل شيئا يشغله ولا يجعل شيئا قدمه شاغلا له ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى مره بخميصه ثم لما صلى خلعه وقال إنها الهتني قانبا عن صلاتي اذهب بخميصه إلى الى ابي جهل واتوني بانميانيه ابي جهل هكذا كذلك النظر الى ما امامه اذا كان يشغله لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مره وامامه شهوه يعني فرجه قد سترت عائشه بقران يعني بسيت فقال فكان اميط اني ترى تصاوره التعريض لي اذا رايت على خريطه الدنيا فكل شيء يشغله قالوا او اني من المكروهات افتراش اللي راي هكذا جاء بهذا الحديث، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم زراعيه أم بسوط الكلف وهذا من الثمانية التي أذكر أنها أنخي عنها لأنها تشبه أم ببعض الحيوانات، ابي قول بعضهم اذنانيه بها امر المصلي عن المأموم يحملها الإمام سجود تلاوه وسجود شكله كذلك ايضا انها من الـ الـ السته النفسيه ذكر ان الانسان نهي عنها أن مئه شبه بالبهائم ذكرها الحافظ في ابيات الله ويقول اذا نحن قمنا للصلاه فاننا أنه هنا أنا بأتيان في آب ستتي بروك بعيدا ومتبات كثعلبا ونكر غرابا في سجود فريغتي وإقعاء كلبا أو كبث زراعتي وأذنى بخاهلا عند فعل التحرية ذكر منها أنبساط الكلب كذلك العبث عزمت أن حديث رضي الله عنه رأ رجلا يعمل صلاته فكان لو خشائك و هذا له خشائة العبث أكل رطح باليد بيدي كرنسوته وتحريك شعره مثلا وتحريك تحريك لشيته مثلا وكذلك ايضا ادخل يديه بصماخة اذنية او تنظيف اذنية وبصلاته او تنظيف الرافلة بعضها ببعض مثلا او اصلاح عمامته ولوها من هنا من هنا او كذلك اصلاح عباءته او كذرة حركته العبث في الحركه فاذا كثر فانه يبطل الصلاة إذا كان متواصلا كذلك من المكروهات التخصر يعني ان يصلي مختصرة هكذا جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يصلي الرجل مختصرة كيفية التخصص لكن ان أن يضع يده أو يضع يديه على خاصرته الخاصرة طرف الورك يعني يعتمد عليها يعني يكفيها فذلك من فعل أهل الكسالة ثم هكذا فسر وفسره بعضهم بان الاختصار التخفيف ان يصلي الرجل مختصرا ان يخفف الصلاه بحيث انه لا يطمئن فيها ولا يرجع ولا يسجد بطمانينه وفسر ايضا بان انه, أنه اختصار القراءه اي ان يختصر القراءه لا يقرا الا قراءه قليله او يختصر القراءه يقرا اول السوره وآخرها ولكن الأكثر على انه ان يصلي مختصرا يعني يجعل يدها لخاصره <تصفيق> الله, أصبر الله أصبر الله أصبر الله أصبر أشهد أن لا إله إله الله. أشهد ان لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Hij is het من الم من المكروهات التمطى لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع وفتح وفتح فمه ووضعه وضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان ووجه آدم نصف عليه ومتحدث ونائم لآله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود وناف. نص عليه لانه تشبه بالمجوس وما يلهيه بحديث عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى في خميصه لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم واتوني بن فإنها فانها الهتني انفا عن صلاتي متفق عليه ومس الحصى وتسويه التراب بلا عذر لحديث أبي ذر مرفوعا رضي الله تعالى عنه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود وتروح بمرحة لأنه من العبث قاله في الكافي وترقعت أصابعه وتشبيكها لحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقعق أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين اصابعه رواه الترمذي وابن ماجه وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجه ومس لحيته لانه من العبث وكف ثوبه لحديث ولا اكف ثوبا ولا شعرا متفق عليه ونهى أحمد رجل كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ومتى كثر ذلك عرفا بطلت لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار رافضة وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عامودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم وحمده إذا عطس وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبدل الصلاة بذلك ونص أحمد رحمه الله على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجية ويأتي بالحدود الحدود هذه أضع من المكروحات التمطي أو التمطط بأن يمج يديه هنا ويتمطى بظهره مثلا أو برجليه كأنه يحس بتعب أو بكسل فيرى أن هذا التمطي يخفف عن ذلك التعب المصلي يقبل على صلاته فلا يفعل هذا الذي يذهب أو يخرجه عن هيئة الخشوع كذا لك فتح همه المصلي معمور بأن يقرأ وليس في الصلاة سكوت إلا حالة الانصات لقراءة الإمار فلا يفتح همه يشغرهاه بدون نهاجة فإن غلبه التثاؤب اتضم ما استطاع أو وضع يده على فما لأن الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فلا يفتح فما ولا يضع فيه شيئا لا يضع في فمه مثلا علكا متحللا أو غير متحلل أو مثلا شيئا ينضغ أو نحو ذلك هذا يرهب الكتوب ولا يمطق بالحروف يمنع كمال النفك بالحروف إذا كان ينضغ شيئا كذلك لا يستقبل صورة صورة يعني منصوبة بالحائط الذي أمامه ذكر ان هذا تشبه بعباد الاوثان فإنهم يستقبلون الصورة كالأوثان التي يعبدونها ولا يستقبل وجه ادمي يعني لا شك انه اذا نظر الى وجه ادم وهو يصلي انه قد ينشغل لذلك الآدمي الذي امامه يميل عنه يستقبل غير وجه المصلي او نصلي يميل عن وجه الآدمي ولا يستقبل المتحدثين ولا الناعمين. النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى النائم والمتحدث لأن المتحدث قد يشغلك اذا كان يتحدث عنك قدامك فانك قد يدخل باب كلامهما في اذنيك وينشغل قلبك وكذلك النائم ايضا قد يخرج من حدث وعنت في الصلاة وتتأثر ولا يستقبل النار لأنه عباد المجوس عباد النار فلا يستقبل النار فالله يرونها خاصة بالشعلة التي تشتعل ذكر الفقهة أيضا بكتبهم أنه لا يستقبل السراج السراج قد من كان يقعد بالنار يجعل شحم أو زيت ثم يجعل فيه بتيلة هذه البتلة تمتلي أو تمتلئ بذلك الشحم فتتقد فتكون سراجا وجاء بعدها ما يسمى بالغاز الذي إذا وضع مثلا في السراج وضع فيه بتيلة فصارت فعلة يطيلونها ويقصرونها هكذا ألحكوه به ولما جاءت هذه الأنوار التهربائية يتوقف بأظهر باستقبالها وقال إن بها حرارة إنها شبيهة بالنار فمنع استقبالها وكان منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما جعلت الأنوار في المسجد أمر بأن تجعل في رؤوس العمود في رأسها حتى تكون فوق المصلي والذين في الصف الثاني لا يرونها وكان في مسجده في الرحبة لمبة للقارئ وإذا أقيمت الصلاة أمر بأن يطفئوها لمبة مثل هذه لمبات أكذا كان يكرف ذلك ولكن كثرت ورأى كثير من المساة المتأخرين بعده أن هذه لا تشبه النر التي هي معبد المجوس فلم يروا بذلك باسا فيها للأزمنة أيضا وفي وقت شدة البرد يأتون بالدفايات كهربائية أو تشتعل على الغاز فمنع بعضهم ولكن لما لم تكن شعلة إنما هي مثلا حرارة أركص فيها لأجل النبي بائدة التدلئة كذلك عظى المدخنة آلة البخور التي يجعل بها عظى جمر عظمنا يطيبوا بها الذين يصلون يقولون عظى لا يستقبلونه ما دم إذا الجمر فالأولى أنهم يبعدونها إذا يمتعوا منها ومع ذلك لأنها لا تسمى نارا ولا يستقبل ما يلهيه في هذه عائشه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه اهلها اعلام افتساء له اعلام من الخطوط اهلها بالطول نظر الى اعلامها نظره ولما صرف. اخذها وكان اذهب بخميصه هذه الى ابي جهل واتوني بها بجانيه ابي جهل فإن أهلاتني آنفا عن صلاتي وكان يحب أن يقبل على صلاتي أكبالا كليا ويكره أن ينشغل عنا باي شيء فهكذا أمنع من النظر إلى أهل العشاء التي تشغله كذلك ذكرنا أيضا أنه أمر عائشة أن تزيل ذلك الكرام زيتارة على النافلة، وقال إني إذا كابته إذا رأيت ذلك الدنيا. من المكروهات عظمت مس الحصى التراب بلا عذر. كانت المساجد قديما فيها حصبه وبها تراب. فأحيانا إذا سجد واحد أو ركاعي أو سجد فإن جبته تقع على حجارة خشنة أو كذلك ركبته فيتألم فهل يجوز أن يسوي ذلك الحصى حتى لا تكون خشونته تؤثر على وجهه لا لذلك جائن من قدر الحاجة والأولى إنه يترك ذلك الحصى ذلك التراب فلا يمسحه ولا يسويه لا يمسح الحصى هكذا يقول إذا كنا من الصلاه فلا يمسح الحصى بإنه ضحمة تواجه يعني أنه أولى بأن تسكن على أحلى وعدي العرض ولا تسويه من المكرهات التروح استعمال المروحات اليدوية التي تنسج من خوص النخل ثم يجعل فيها عود من الجليد يخاطئ عليها ثم يتروحون بها إذا كان هناك غم شديد قبل وجود المكيفات والمراوح إذا أصل في المسجد فإنه ستبصد جبهم وحدهم عرقه ويتكاثر العرق على ثيابه فليأجي ذلك يرخصوا في استعمال المروحة بقدر الحاجة أما إذا كان يمكن أنه يستغني عن ذلك ويتأمل ويصبر فإنه لا ينجز التروح فارقعة الأصابع يعني تزويه الأصابع الى ان تصوت اصابع اليدين او أصابع الرجلين يعني بعضهم اذا حركها هكذا قد يكون لها صوت لذلك يسمى هذا فرقعه اي من الاصابع من هنا أو من هنا اما بان يزويها وإما بان يحركها هذه هي الفرقعة التشويق إدخال بعضها في بعض وكل ذلك من العبث أولا إلا عجوز أروي بهذه عن علي إلا تكاك أصابعك وأنت في الصلاة أكاكعة وفرقعة ابن عن الواحد في هذه كابن عجرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شبك بين اصابعه شبك اصابع في صلاه ففرج اصابع يعني ازال بعضها عن بعض هكذا عند ترميه ابن ماجه ابن عمر يقول في الذي يصلي وهو مشبك تلك الصلاة المغضوب عليها وذلك لان اليدين لها مواضع فاذا كبر وضعهم على صدره على بطنه فلا يستغلوا بالتهريفهما واذا ركع وضعهم على ركبته فلا يستغلوا بالتهريفهما وبتشبيكهما واذا سجد وضعهم على الأرض واذا جلس وضعهم على بخليه فلا يجوز له الحال هذا أن يستعمل هذه الأرقعة ولا هذا التشبيك كذلك مثل اللحية ان أن يمثل الشتاء أو يبثل أصابعه أبينها يخللها أو يصلح أباب شهر من هنا ومن هنا إلى عجوز لأن ذلك أيضا من العباد كذلك يكف ثوبه يقول في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا أكف الثوب يعني جمعه من هنا ومن هنا ورأى نار الإمام محمد وعجلا رأىه إذا سجد ان جمع ثوبه بيده اليسرى مأمر إذا سجد أن يترك ثوبه أو عباءته أو رداءه على حالته فراى الامام احمد رجلا إذا اراد يسجد اجمع ثوبه اجمع اطلب ثوبه من هنا ومن هنا وامسكه حتى يسجد فانكر عليه وكان على النبي صلى الله عليه وسلم قال اين رايت ان اكف ثوبا او, أو شعرا في الشعر شعر الراس الا يكف اذا كان شعره طويل يكفه بان يجعله مثلا وراء اذنه او يكفه بان يقفه يجعله وراء راسه يعني خلفه وكذلك الثوب على اجمع طرف ثيابه وهكذا ايضا اذا كان عليه ثياب الاحرام يترك رداءه على ما هو عليه ان الطبع في صلاته جعل الطرفين الرجاء على منكبه عدمه على المنكب الايمن الثاني على العيسر اجاز ذلك متى كثر ذلك عرفا بطلت يا كثرة العبث عرفا كثرت حركته في أصابع مثلا أو في تنظيف أظافره أو في إصلاح شعره أو في إصلاح أو في إصلاح قمع كلمسوة أو في تحريف ساعة أو في تحريف خواتيم مثلا فإذا كثر ذلك بإحدث شؤالك كيامي أو كيامي أو كيامي بطل الثلاثة لأنه عمل كثير متوالي سيرطلها يكره ياخذ طيبته بما يسجد عليه لانهم من شعار الرافضه تشاهدون الرافضه ياتون بلبنات يقولون انها من طين كربلاء يعني ياخذونها من الطين الذي في ذلك المكان الذي يقولون انه فيه قبر الحسين او من النجف يدعون انه فيه قبر وإذا اراد ان يسجد أخذها وضعها تحت جبهته وسجد عليها او لا يسجدون على هذه الفرش اذا اراد ان يسجدوا حتى في الحرم يحسر الفرش ويسجد على البلاط او ياتون بسرط او باوراق او بقطع كراتيد أو في حصير منسوج من من الرخوس بقدر ما يسجد عليه ولا يسجدون على هذه الهرش فيخصون جباههم بهذا هذا من شعار اليهود يعني الرافض يكرر أيام حاثر سجوده عادة أن يسجدون على الأرض ويكون على الجبهه تراب كيف لا يمسح التراب ما دهما في الصلاة إذا ابتها من الصلاة فلا أن يمسح إذنك التراب الذي على وجهه يقول الناس سعدنا من هذه اي أن الرجل رجل مسع جبهة من الصلاة يعني بعضهم. أرأيناه كل ما رفع من السجود أما سح يديه أو أما سح وجهه أذر السجود أجعله من الجفا اي يستند ايضا بلا حاجه يستند على جدار أو على سارية يعتمد عليها يقول لأن هذا يجعل مشقة القيام إذا كان أبو الصلاة فإنه ينتصر قائما معتمدا على قدميه، هذا هو الأصل ولو وجد من ذلك شيئا من الصعوبة يتحمل ذلك أما إذا كان مريضا لا يستطيع القيام بحيث أنه إذا وقف يسفل معه تعبا أو يدوخ في هذه الحالة إله يعتمد على جلام خلفه أو على سارية، كما أي جذره يعتمد على عصا. أذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وآخذ اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليها. أكل أن العمود هي العصا. وقيل انها ساريه اذا دخل بالصلاه اعتمد عليها بظاهره من استند الى شيء بحيث على القزيل ما استند اليه بطلت يعني اذا اعتمد على الجدار اعتمد على الساريه بحيث لو زالت الساريه سقط فانها تبطل صلاته لانه بمنزله من هو جالس غير قائم يكره حمده بالصلاة الى عفظ بل يحمد بقلبه وكذلك اذا وجد ما يسره يسبح بقلبه او يحمد بقلبه او اتىه ما يسبقه فلا يسترجع بلسانه قبل يسترجع بقلبه استرجعه اذا وجد ما يغمه او أو مثلا تسبيعه إذا رأى ما يسر إلا يجذوه في الصلاة لأن ذلك كلامنا في الصلاة خروج من الخلاف هناك من أفضل الصلاة بذلك نص أحمد على عدم البطلان ولكن لعل ذلك فيما إذا كان هناك مناسبة وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي كما يأتي في الحدود، وذلك لأن علي كان يصلي حجاءه خارجيا فقال لا حكم إلا لله أو إن الحكم إلا لله فقال علينا اولي الصلاه فاصبر ان عبد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فكانت هذه اجابه الله ايما نكتفي بهذا ونعتبر عن درس هذا الاشاره